أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى ثَأَرَ فِي الْأَرْضِ يُفْسِدَ بِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْسَ وَالْنَّاسَ والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتف الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد يا ولكن في السلم كافة ولا والاسود والاسود والاسود إنه لكم والاسود مبين فإن والاسود من بعد ما جاءتكم البينات والاسود أن الله عزيز حكيم هل يوم يُرَوْنَ إِلَّا أَن الله اللَّهُ فِي ظلل مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمور